ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ آذَنَ عَيْنٍ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا يُثَبِّتُ بِهِ فؤَادَكَ وجاءك في هذه الحق وموعظة وفكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل بسم الله الرحمن الرحيم الف لا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 رأيتهم لي ساجدين